We'll be يحتاجوا حضني يضمهم يجوني يشكو همهم اسيب دموعي تشتكي وامسح بايدي دمعهم وطبطب ع اللي قلبه حزين وصبر ناس وريح ناس واجيب صبري ده كله منين انا موجوع تعبتي خلاص يحتاجوا ايدي دمعهم وطبطب علي قلبه حزين، وصبر ناس واريح ناس واجيب صبر لده كله مني انا حاولت اهرب من الالم دويت جراح اللي ظلم أحلم بقلبي يحبني واصحى على صرخه من ندم يعدي كل يوم يفوت وأقول بكرة أكيد حرتاح حبيبي لي سبوني بموت خلاص زمن الحبايب راح حاولت من الألم I dirt and my